هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صلاح بوخاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسق الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه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 شاء القدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن اياته الجوارف في البحر كالاعلام ان يشاء يسكن الريح فيولى النراكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى وامرهم شورى دينهم ومما رزقناهم ينفقون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 یہ ہے بولی میں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 ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنا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 يؤن فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضا مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهم العزيز العليم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 ذلك تخرجون والذي قلقل الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهره ثم تذكرون نعمه ربكم اذ استويتم عليه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 أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتَهُ وَأَزْكَاهُ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصْدَرَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ ظل وَجْهُهُ ظُلْمًا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشِّرُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون كتابا من قبله فهم به بل قالوا انا وجدنا بلکوئن على امه وان